Verschrikkelijkheid van de mensheid is een vreemde waarde. We hebben een vreemde waarde nodig. We hebben een vreemde waarde nodig. We een وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ de Messias, alleen waren ze er we in de harten van de En ik in de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 We gaan ernaar kijken. We en dat is ook een heel belangrijk punt. Ik denk en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 Verschrikkelijkheid van de wet. En als de wet niet begint, dan En Sterker مِنْ dan مَسْنُونٍ فَإِذَا niet وَنَفَخْتُ فِيهِ dezelfde kant gaan. En سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا Sterker nog, dan kunnen we niet meer van dezelfde tijd beginnen. We hebben het nu over dezelfde tijd, en dezelfde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 Sterker nog, dan ga kulli er nog een beetje van uit. Ik wil er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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ بشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن قُنطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إلا قَالَ فَمَا خطبكم أَيُّهَا المرسلون قَالُوا وقدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لُوطٍ المرسلون قال إِنَّكُمْ قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون حق وإن لا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبهم ولا يلتفت منكم أحد وانظروا حيث تأمرون وقدينا إليه ذلك الأمر أن أدبرها We gaan niet alleen maar denken dat we het begin van de jaren van het jaar van Sterkerheid, maar ook omdat we het hier niet hebben, dan zijn we het hier niet over. En dat وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أشحاب الأيكة لظالمين en we gaan verder met de weg naar de weg naar de weg naar de weg naar de weg naar de de ene hoede tumus, wijnhe tumus, De mee, ahune, ahune, En men hoede, Gospa is zo fijn, innaarobbenka huw alkhuwla, kulalim. Walla kode, eten, al methani, walkur, en al avim.